سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها وَلَا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأباقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى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 امين بسم الله قل يا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ما اعبد لكم دينكم دين الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر, الله أكبر.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 تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تقربنا به جنتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا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 أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ردنا إلى مساجدنا ردًا حميدًا اللهم ردنا إلى بيوتك ردًا جميلًا برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم إن طرتنا فمن الذي يؤوي اللهم إن باعتنا فمن الذي يقربنا اللهم ردنا إليك ردًّا جميلًا حميدًا عاجلًا غير آجل عاجلًا غير آجل برحمتك وفضلك وجودك ومنّتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنك عفون تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم يا ذا الجلال والاكرام وفق امامنا بتوفيقك وأيده اللهم وجهه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء الله اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى اللهم إنا نعوذ برضاك من سخاطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديت وتوكل عليك فكفيته واستنصرك فنصرته واستغفرك فغفرت له برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين